أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أكرهوا ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحة مبينة وعاشروهن بالمعروف